إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل, من قبل أن يأتيهم أذاب أليم قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويغفركم إلى أبناء سمى. إن أجل الله إذا كان ألاه أخصر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي نيلا ونهارا فلم يزدهم درائي إلا فرارا وإن أجل الله إذا كان ألاه أخصر ಅಷ್ಟಕ್ಷಿಯ ಐ ನಿನ್ನ ಜನ ಅಷ್ಟ ಚೊವ್ಯಬ್ಬಿನ್ನ ان لَكُمْ جَنَّاتٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَدْعُونَ إِلَٰهَ وَاحِدًا مَا لَكُمْ لَا تَدْعُونَ إِلَٰهَ وَاحِدًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَرَأَيْتُمْ كَيْفَ فَرَضَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا اللهم انت سقمنا الارض نباتا ثم يحيطكم فيما ويخرجكم اخراجا اللهم كان لنا كل ارض مساطا لتسلكوا منها زولا متاجا قالوا يا رب انهم نصبوا لي والتموا الدم يا سيدنا محمد يكرم متركم طوا ما لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وددا ولا صرنا ولا يغوث ويعوق <تصفيق> ونسرا وقد اظن لا تنفل الأرض من الكافرين ديارا إنك إذا إن تنفل يضل عبادك ولا يردو إلا خالر كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنين